وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَ حُكْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَتَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة, والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا, وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسقا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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما ألمتم من الجواري مكلمين تؤلمونهن مما ألمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الْيَوْمَ مُحِلَّ لَكُمْ طَيِّبَاتُ مَأْكُلَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ غير مسافحين ولا متخبي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حدط آمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسهوا وامسهوا بروسكم وأرجلكم إلى الكابين وإن كنتم جنبا فاتطحروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطأنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجدن منكم شنائا قوم من على الا ان لا تاتوا عدل هو للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون واد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم, يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فأفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغيذ نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلا قَدكَ أَتْمْ غُسُلناَا بالِالبَينَاتِ ثَُّ إ كَث غَم مِنهُم ثمَُّ إ كَث مِنهُم بعدَ ذلكَِكَ فِي الأرضِ لَ مُسلْلِفون إ مَا جَزََّنَ يُحَالِبونَ اللهَّه وَرَسُولهُ وَيَسعونَ فيِي فَسَادًا أي يقَتلُ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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماءون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو آل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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والاين بالعين والان فبالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ